كنا قد تكلمنا سابقا في أ س ب ا ب ا ل س ع ا د ة وقلنا أ ن من أ س ب ا ب السعاده الا يحمل ا ل إ ن س ا ن نفسه من الهموم والغموم ما لا يطيق وقلنا أ ن ه يترك ا ل أ م و ر كلها لله سبحانه وتعالى وهو على يقين أن م ان قدره الله سيكون أن ما قدره الله سيكون مهما فعلت ومهما عملت ومهما قلت ومهما دبرت ومهما خططت فالغيب لا يعلمه إ ل ا الله سبحانه وتعالى ولا يكون في ملك الله إ ل الا ما أراد ا ل وجل ل ه عز إ ما أ ر ا د الله عز وجل ولهذا ما أ م ر ن ا إ ل ا أ ن ن أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب فاتبع سببا ثم اتبع سببا إحنا أمرنا أن نأخذ بالإن بالأسباب ولكن ا ل ن ت ي ج ة على من الله سبحانه وتعالى فقط أ ن ا ما أ م و ر ن أ خ ذ بالاسباب أ س ب ب أ السعي على المعاش ف م ش و ا في مناكبها و ك ل و من رزقه و إ ل ي ه م نشور لكن أ ن ا بنرزق نفسي أ ن ا ما في بحاجة. أنا ب ح ا ج ة أ ن ا ناخذ ب ا ل أ س ب ا ب لعلاج من المرض لكن هل هذا يمنعني من الموت لا يمنعني من الموت إ ذ ا أ ن ا أ م ر ت ك ان ناخذ ب ا ل ا ه بالاسباب ولست م أ م و ر ب أ ن ننتظر ا ل ن ت ي ج ة حسبما أ ر ي د أ ن س لكن أ ن ا م أ م و ر أ ن ن أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب ثم نترك النتيجه ة وفق قدر ا ل ل نترك النتيجة وفق قدر الله إ لان ل أ ربنا قال إ ن كل شيء خلقناه به بقدر وهزي اليك بجزء ا ل ل ن خ ل أ ن ت مطالبه بس أ ن ت خبط على جزء النخل وخبرتك لكن من الذي ي أ ت ي بالثمر ومن الذي ي أ ت ي بالرطب الله سبحانه وتعالى تساقط عليك كرهه ا ن ي ه جليله س اذن انا مش مطالب اني اشيل ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة كلها على دماغي وننعم نفسي وهم أ و ل ا د ي وهم أ و ل ا د أ و ل ا د ي وهم مشاعر ا ل م ص ح ي ح لان تترك أ و ل ا د ك أ غ ن ي ا ء خير وأحب من أن تتركهم وأحب أن من ع افترض ل ي ت ك ف و ن ا ا ل م س ع حرصي على ل أ و ان د ي ي ح ض ع ي مع حرصي على المستقبل بكرة لك أنا قلت أن من, من أ س ب ا ب ا ل س ع ا د ة انك تريح نفسك عش ي في حدود يومك عيش في حدود ا ن ب ا ر ح ن ت ه ى ماعادش في ايدك ترجعه صحة و ب ك ر ة غدا مش في ي د ك ما تملكوش تضمن ق د ر ت لنفسك ان تعيش غدا تقدر تعيش لحد ب ك ر ة ما تضمن لنفسك لكن انت في حدود ي ه يومك الي ل هو النهارده بنكمل بعضنا بعض من المستقبل منظرنا ان نترك نترك مع الساعة المستقبل في يأتي يأتي نسيب بكرة احنا حتى حتى لان ل ربي أ م يجيلي بكرة ع همه صح لو ا أما غدا ايه ا همه مش يجيني ننعي ننعي ع ز ي ن نسترق ا ل أ ح د ا عاوزين ث مش ايه ن س ت ر ق الأحداث ل أ ن ي لو ا س ت ر ق ن ا ا ل أ ح د ا ث مش هننام ا لن ل ل ي ه ق ع د نفكر في بكره ة ي ه ا ل ل ي أ ن ا مطلوب مني و ي ه ا ل ل ي أ ن ا ع افعل و وأنا ز ن س ي في ايه و ت م ل س ت ة ط و ي ل ة و ع ر ي ض ة ويجيلك غدا واخذها ممكن يلاقيك تحت ا ل ط ر ا ب طب مين اللي, اللي حنفذلك اللي انت ع من ل ت ه ا ساعة بكرة、هذين. يبقى ر قطف الى المتقبل ولا الى الاحداث نسلق ولذلك اخوانين احضرتك يا ا ل س م ر ة قبل نضجها اتلف ا ل س م ر ة ولم يستفد منها صح ا ل ل ه من قطف ا ل س م ر ة قبل نضجها يعني انت لو راح تجيب مثلا ت ف ا ح ة قبل ما تستفد ل قبل ق تطيب ما ا ت ا وانت ح ة ستترمي ت ت ف منها صح ا ل ل ه طيب ايه ا ل انا اشتغلني ب ك ر ة إ ذ ا أ ن ا شغلت ب ك ر ة الشغل اللي هو حيضيعني مع ربنا عز وجل و خ د بحضرتك يبقى معناته إ ن أ ن ا لا حنستفاد ب ب ك ر ة ب ا ل ن ه ا ر د ة و خ د ب ل ك و لا نضمن نعيش ب ك ر ة ما أ ن ت ه ت ع ي ش ب ك ر ة وتنهارده ة غ ا دي على حسب ا اليوم ده على حسب ا النهارده مش كده و ل ي ه ل أ ن ك حتفكر في وقت النهارده حتضيعه في التفكير ل ب ك ر ة الضياع في التفكير ل ب و ر و لكن الشاطر والناصح والواعي و ا ل ف ط ي ر هو الذي يعيش في حدوده يومه ل أ ن غدا مفقود وليس موجود غدا مفقود وليس موجود مش في إ ي د ي خ ا ر ج س ب د ع و رسول الله ولذلك الكاتب هنا بيقول لي بيقول علينا, ألا نعبر الجسر الله كرم. الله علينا الا نعبر الجسر حتى ن أ ت ي ه صح ولا لا ل حد يقدر يعبر الجسر اللي بعد اثنين ثلاثه كيلو قبل ما يجيله لا حد يقدر استنى لما تيجي للجسر و ف ك ر صح و ازاي ل ل تعبر هذا, هذا الجسر ولهذا يا اخوه كثير من هذا العالم والناس وخب ح يتوقعون في مستقبلهم ا خ و ف الشديد على الرزق وخذ بحضرتك على المرض على الفقر على المصائب على البلاء ويحملون انفسهم هموم هذه كلها قبل أ ن ت أ ت ي ه م ولذلك نحن نقول إ ن من أ س ب ا ب ا ل س ع ا د ة إ ن نعيش ا ن في حدود ايه في حدود يمنه ونترك المستقبل لله سبحانه وتعالى ما حد يعرف أ ن ت كنت ضامن وعارف من يوم ما اتولدت انك انت ح ت ا ج أ ل م ا ن ي ه وتعيش في مجتمع أ و ر و ب ي أنت كنت أنك لجيبك أخذك ستحصل أعرف ما ساو ا و أخذك أن قبل ت ت ج حد عارف سيب غدا لربه سبحانه وتعالى أترك الأمور لله خذ ب ا ل أ س ب ا ب وسيب المستقبل ل م ن لله سبحانه وتعالى مش عاوزين نقترض الهم قبل أ ن يكون نحن ا ك ا ب نعمل ايه بنقترض اليه الهم والهم يا اخواننا يضلل العقود ويضعف و ي الابدان ويقلل النوم ويجهد الجسد ولذلك ا ا حضرتك ه م ي موظفت و الهم النبي استعاذ منه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله استعاذ الهم ولهذا المطلوب مننا غدا صلى عليه وسلم لربه وجل من نحن نطرق عز لكن ط ب ي ع ة الناس ي انهم إخوة يعيشوا في الدنيا دي في الدنيا على ي في ش ا د ن ي ا ع ل ثلاث محال و وذي ه ا س و ر ة القصص خ ل ي ن ا ن ت ك ل م معكم في سرب الموضوع س و ر ة القصص س و ر ة ت ح د ث ت على أهم ح اهم ج ة تشغل الناس أ حاجات بتشغل الناس و ا ح د ة رقم واحد اتحدثت س و ر ة القصص على المحور ا ل أ و ل ا ن ي وهو محور طلب الناس ل ل س ل ط ة ومكانه ا ل و ظ ي ف ة مش لا ز م ا ل س ل ط ة ان يحكم م ش لازم ل حكم يخدم ك اي ن و ظ ي ف ة حدا علي رقم اثنين على طلب الناس ل ل م ا د ة ف ل و س المصاري رقم ث ل ا ث ة على ان الناس تعيش في ب ل د ه ا فامن وامان ماشي ده مطلوب س و ر ة القصه المحور ل ا و ل ا ن ي ربنا ذكره فيه ف ر ع و مع سيدنا موسى ولكن كانت ا ل ن ت ي ج ة استاذ فرعون واخذناه وجنوده فنبذناه م في اليم وهو ملين راح. الكراسة ما بتدمش الحد. والمناصر ما بتدمش الحد. ماشي لكن لأن انت كلنا منتراب مهما مهما الطرس انت التراب كان عندنا واحد مشايخنا مكان المعازي لحد لحد لكن لأن كلكم لأدم طلعتم لكن يروح بتدمش بتدمش وآدم من يخطب حتيزي في ونخبرك فيخطب في الشادر ويسموه الخيمه عندنا او السرادق بمعنى اصحيح في المدن يسموه السرادق ونخبر حضرتك لكن عندنا في ا ل أ ر ي ا ف يسموها الخيمه ة أو المعد فكان شيخنا ذ او الله يرحمه إليه المعز دايما ا في الدرس هذا يقول ا طار و وفي ك ا ن د اي مكان كان لازم ن يقول ه ما طار طائر وارتفع إ ل ا وكما طار وقع عمرك شفت اي عصفور و ل ا أي طائر ف ض ل ماسك في السماء فوق ولا ماسك في السحاب مهما طار وما سبح في الجو لازم ينزل على ا ل أ ر ض صح من او أ ن ك اذا انا وانت مهما ارتفعنا ومهما, ومهما كانت لنا مقاعد ومهما ومهما ومهما, ومهما, ومهما ل ا ز م ن ن ز ل فين لازم في ا ل أ ر ض ماشي ك ذ ه هذا ب ا ل ن س ب ة لمن يطلبون المكانه ا ل ع ا ل ي ة و ا ل س ا م ي ة و ا ل ر ف ي ع ة و ي خ ط ك ويفكر لها و ي ب ط ط ف ي خ ط ة ويفكر لها و ي خ ط ب ح ي خ ط ط ويخطط ي خ م ط ويخطط ويخطط و ي ه ا ما ي ج ل و ش ا ل ن و م وإذا لك لما ي ج ي س ط و ي خ ط ا ويخطط و ي خ ط بحضرتك ي ق و ل ي خ ط ويخط ويخط ويخط و ي ه وسلم ألا ت س ت ع م ل ن ي يا ر س و ل الله يعني أ ن ا نفسي كده يعني يبني مكانه يعني نبى كده ريس نبى حاكم نبى والي نبى مدير نبى وكيل وزراء نبى كذا, نبقى كذا. نفسي ب كذا ه يا رسول الله تعملنا اي حاجه تخليني كده يعني ل ي ه منصب و ل ي ه مكانه فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فضرب على صدره وقال يا معاذ اني لا أ إن ح ب ك فأهمني ف قال رسول انك ل ل والله ه و إ ي لا أ ح ب يا يبالحبه طيب يا إني يا وإني الله متبادل قال معاذ لا قال والله يا رسول الله رسول رسول لا أحبك. قال أحبك أحبك إنك ضعيف و إ ن ه ا أ م ا ن ة و إ ن ه ا يوم ا ل ق ي ا م ة خزي و ن د ا م ة إ ل ا من أ خ ذ ه ا بحقها على الله مش ليك. خلي بالك مش ليك. حاجة صعبة سالتها رسول الله ه ي ه م س ؤ و ل ي ة صعبه فاسيب الموضوع هذا اذا م ا و ل ش بالك بها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطى ا ل ا م ا ر ة لطالبها واحد يقول وللي يا رسول الله وللي مكانه وللا يبقى ملكش يبقى ف ي ه حدث ن ف س ه صحيح لا تعطى الاماره لطالبها, لا يبقى يبقى لا تعطى الإمارة ايه؟ لطالبها. واذا فرضت عليك فهي تكليف و ل ي س ا ل تشريف فيها ت ك ل ي ف و ليست تشريفه تشريف. يشرفش ب ا ل أ ن ما من م وال ولا مسؤول إ ل ا ويسال أ م ا م الله عز وجل لو عثرت ن ا ق ة في العراق ل خ ش ي ت أ ن ي س أ ل ن ي الله عنها لما لم تسوناها الطريق يا عمر فأخذ خشي ا ان عمر أ ي س أ ل ه الله لم ا أ ز ي ت في ق د م هذه ا لما أزيت ه ا ل م ا ق ب في قدمها ل أ ن ك لم ت س و ي لها الطريق وأنت مسؤول عن أن تسوي أن عن عمر لها الطريق يا عمر؟ فكيف لو ان الانسان جاع ومات من الجوع فهمني؟ فكيف ب ا ل م س ؤ و ل ي ة أ م ا م الله عنهم ولهذا نحن نريد ان نشغل انفسنا بما يشقينا أ م ا م الله سبحانه وتعالى علينا أ ن نعيش في حدود يومنا وعلينا أ ن نترك المستقبل لله سبحانه وتعالى ف إ ذ ا ما جاءتنا ا ل م ك ا ن ة ا ل ع ا ل ي ة فهذه تشريفنا ليس التكليف و ن س أ ل الله أ ن يخفف حملنا فيها ماشي هذا عمر هذا الامر ا ل آ خ ر ق ض ي ة م ا د ي ة الواحد يشغل نفسه ب ا ل م ا د ة والفلوس ب وجمع المصاري وتحارفه وعاوز ع م لا ونعمل ي أخي لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إ ل ا التي كان قبل الموت يبنيها ف إ ن بناها بخير طاب مسكنها و إ ن بناها بشر خاب ب ا ن ي ه ا أ ن ت ملكش بيت هنا في الدنيا ملكش قرار م لاننا قلت لك على خطبة قلت لك م س ت أ ج ر ي ن كلنا في الدنيا وفي ل ح ظ ة ياتي صاحب الملك يقول ملكش ملك كان عندي سيب اذهب ل ل م ك ا من الملكيه ت في بتاعتي من الإجارة ومن فين يأتي لك ل الموت يقول ك ي ي الاجاره قادت ك يبحثون د عند و ر لي على الله مكان تكهينك س ا ن عن ل مكانتك ي ن عند الله سبحانه وتعالى ومن ذ ا ا أجل ل تكون غير ت لكن المتقي ن جنات ن في هذا ر مقتدر غير وفهم يوجد ومين الله ه ما مقعاد مليك المتقين المتقي سبحان لك ليس صدق عند سعران يعمل المتقد ايه شبهوه بانسان ماشي في أ ر ض كلها شوك و ج ز ا ز وحفر وكذا وهو مش ل ب س ولا حدا في الرؤيه سيعمل ايه؟, ايه لازم يمشي فيه ي ع م لازم ي ه ا كده يحسس برؤيه كده على حتى م ا يكون ش فيه ا حال ا ح ا ج ة ت غ ز ق ل ه رجله ولا ت ج ر ح ل ه رجله ويتجنب خ بالك يتجنب الشوك ويتجنب الحفر ويتجنب ا ل ج ز ا ز ا ل م ك س ر ويتجنب الكاميرا ل عشان هيك ا ز د ج يمشي في الدنيا ويترك هذا ويترك هذا ويترك هذا ويترك ذلك ويسيب الذنوب والكبائر والصغار ويسيب الغيبه ويسيب النميمه ويسيب الشتم ي س ي ب الكلام كله ا ل ق ذ ن و ا ل ز ن ا ا ل س ر ق ة ا ل ق ت ل ويعيش كده و ي ع ي ت ر كده ي يترك و ي د و ر ع ل ى مكان نظيف ي ح ط فيه ر ج ل وهو ماشي في الطريق إ ل ى الله سبحانه وتعالى وهو ماشي في الطريق إ ل ى مين إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا إ خ و ا هذا هو المتقي هذا اللي فعلا سيقدر يوصل الى مكانه عند الله سبحانه وتعالى سبحانه ل و ت ع ا ل م الثاني المادي المادي ولذلك ربنا ذكر لنا أ ص ع ب ح ا ج ا ج ا ن ب السلطه وفي قصة, قصه فرعون وموسى وبجانب الماده ة ربنا ر ذ ك في ق ص ة قارون في نفس ا ل ص قصة و قارون ر ة في في ف مين ن س ا ل ص و ر ة طيب وبعدين قارون و خ ي حضرتك فكر ان العمليه بقى ودي المفهوم اللي احنا عاوزين نصححه ا ل ن ه ا ر د ن ا لان ربنا عز وجل ذكر أ ي ت ه ا في ا ل ق ر آ ن يخليك تفكر تفكير طويل وعريض آية في سورة ايه ل ق ص ص و آ في س و ر ة القصص ربنا جمع علينا الدنيا جاء و ا ل خ ر ة ف ي أي و في س و ر ة الكهف هذا نص ولكن ا ي ذ ا ل الامر ا يجب ان ل ل ص ا ا ح ت وخير ع د ر ب ك ث و ا ب الامر وخير آ م ا ا في الدنيا تعقد أمل ويجب ا ان ف يكون ا ل ا م أمل في الدنيا يأتي ويجب ان ي ك كل و م الامر ك ل و ت م ج في ا ل ك أ ن ت تعمل ت نفسك ونفسك ن ب ي ا يجيلك الموت املت كل اللي في نفسك ما قطع عليك كل ا ل أ م ا ل لكن لما يبقى الامل في الله وفيما عند الله عز وجل لما يجيلك الموت يقربك من ا ل أ م ل اللي عند الله ل ما قربكش يقربك ء ي في ا ل أ م ل اللي عند الله يبين ان الموت يغلق عليك أ م ا ل الدنيا ويفتح لك أ م ا ل أ م ا ل آ خ ر ة س ل ط ا رسول الله وهذاك ربنا يقول بقى يقوي هذه ا ل آ ي ة بايه اخرى في, في ص وما ر اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها بحضرingen وما, وما, وما اوتيتم من شيء من اي شيء وكل شيء نكره وكلمه ن ك ر ا لما تاتي ل ل ا ا في سياق الكلام تفيد العموم لك الآية وزينتها وما ن م عند الله خير وابقى خير من, من متاع الدنيا وزينتها سيفنى سيروح صحنا الصح من يوم تقوم القيامه ة ت ل ا ق ي حياه الدنيا م ا ت ل ا ق د ولا شيء من حياه الدنيا يوم تبدله ا ل أ ر ض غير الارض والسماوات انت حتى ا الدنيا الدنيا هو يقوم بهذا الشيء الذي يمكن ان يكون هذا الشيء الذي ي م ن ان ي ك ا ن هذا ا ل ش ي الذي يمكن ان يكون ه ا الشيء الذي يمكن ان يكون هذا الشيء الذي يمكن ا ي ك ن هذا ا ل ش ي ه ا ل ذ ج يمكن ان ي ك ن هذا الشيء الذي يمكن ان د ك و ن هذا الشيء ا ل ل ي يمكن ان يكون هذا ا ن ش ي ء ا ل ل ي يمكن ان يكون ه و ا ا ل ن ي ء الذي يمكن ان يكون هذا الشيء الذي يمكن ان ي ب ق ى ه و ا ا ل ش ي عند ا ل ل ه س ب ح ان ه و ت ع ا ل ى و ء ا ذ ا يمكن ت ن يمكن ا ل م ك ا ر ي م ن ج ي ب ك ولكن ا ت ي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ي ا ت ا ت ي ياتي ياتي ي ت ي ي ا ه ي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ي ا ف ي ياتي ياتي ي ا ت ل ياتي ياتي ياتي ياتي ي ا ت لك ا ت ي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ي ا ت ع ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ي ا ل ي ياتي ياتي ياتي ق ا ت ي ي ا ت ي ل ي ياتييي ي ا ت ي ي ي ل ياتي ياتيييييييييييييييييياتي فكره و مخوخ من ربنا ع ط ر ك و ا عقليه ل ه وربنا ي ق و ل ن ك ه افلا تقلون ع ي ا ن ا س ي ا ل ل ا ن ت و ا ج ر ي ت ورا الدني ا وين عقلك ف ي ن عقلك الدنيا تامل ن كاس ستي الاخرى انتنسن إ ا عقل لما ت س ي ب الاخرى ت ي جرار دنيا تبنتنسن عقل؟ ا عقلون يا ب ا ت ن س ن م ا ذ ك ا ل آ ي ة ت ق و ل ل ن ا إ ن ا ل إ ن س ا ن المجنون هو اللي فكر في الدنيا وسيب الاخرى هو اللي فكر في ا ل شيء ث ا ن ي وسيب ا ل شيء باقي هو اللي يفكر في الشيء اللي يسر عنه أ م ا م الله ويخبى لك ويترك أ المتاع الاخيره ة لما ذ ل وجل ل ك ربنا عز جل لما يلاقي الناس م ش غ و ل ة ب الدنيا ويعرضه خ ذ بحضرتك و عن ربنا عز وجل ف ق و م ربنا يوكل لنفسه فيقول للكافرين قل تمتع بكفرك قليلا ً يقول لك ي ا ف ر ك ولقول قل تمتع ب بكفرك بس قليل ا قليل اللي هي م س ا ف ة القمتك عدن الفيزا ا لقام ل ي العطارك ع ل ل ى ا ج و ا ز العطارك ل ي ع و س ل ي ن د ب و ر د لقد حضرتك إقامة تمتع ح ت ت ك بيه قليل ا بس في ا ل ن ه ا ي ة أ ن ت إ ن ك من أ ص ح ا ب الله ن وخد حضرتك إ ذ ا تمتع زي من طعام ولن ت م ت ع بكفرك ب قليلا انك من, إيه؟ من اصحاب الله و ا ل ع ز ل ل ه و خ ح ض ر ت ك واذاك ربنا يقولون ا يقول وما متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا في ا ل ا خ ر ة الا قليل قليل ح ا ل ة ب س ي ط ة خ ا ص انت ح س ب ه ا ك د ه حسبتك الدنيا ويا ك د ه لما يوم واحد عند ربنا بيه أ ل ف سنة م م ا ت ع د ن ي إن يوم عند ربك. إن يوم عند ربك يقوم عند ر بخمسين ك الف سنه ة بخمسين الف سنه بخمسين د ا ل م ئ ة سنه ة لا ما حد يقدر في ع د الأمراض والأوجاع ا ل و بخمسين ل ا ا و ا ا خ ل بحضرتك ما حد يوصل للمئة سنه يالله ان شاء الله محد حوش وخد حضرتك عش ي م ئ ة س ن ة زي ما انت عاوز بس بعد م ئ ة س ن ة اتمتع بيهم زي ما انت عاوز اعمل اللي في دماغك كله واللي في نفسك كله اعمل كل اللي انت عاوز الصغير والكبير في ا ل م ئ ة س ن ة اللي تعتاشهم في الدنيا بس تعال حطيني م ي ة على خمسين أ ل ف ا ح س ب و ا م سوي كم ا ل ن س ب ة نخذ ح ض ر ت ك ا ا ح س ن ه م يحبون ان يكونوا من نسبه للاخرين ويقولون انهم ي ك يا ن و ا ل ل من كد ر نسبه للاخرين س حاجة واحدة ق و ل لك ل متعة ا د ي جزيينة ا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير ا ل م ق ن ط ر ة من ا ل ز ه ب و ا ل ف ض ة والخيل ا ل م س و ا م ة و ا ل أ ن ع ا م والحرف يقول ذلك متاع الحياه ة ل ي ا ل ي ب والاخره آ خ خذ ر حضرتك و ل آ يقول ذلك متاع ا ا ل ح ي ا ة الدنيا والله عنده حسن الماذ آ حسن ل م آ أ ج م ل حاجه ترجع إلى عند ربك اليها خ ر الأخير, الأخير. طيب لما وما من شيء فما تعال حي تعالي حياة الدنيا تعال بفصل ل أثنت صحيح؟ صحيح طيب بقية شيء نقوم من نقوم ف كيف قل أنت أين تقدر عند في ا د ا ح ر قلت أنت ف ك ر أين الاخر د ن ي أي ي ب ن يتمتعني ا ف صح ولا ل صحيح طيب رقم المكان ث ن ن ي ا أ و ا ل و ظ ي ف ة أو ا ل ح ا ا ج ة ل ع ا ل ي ة الرفيعه رقم المال ث ث ن ن ي رقم ا ا ث ة ل رقم ل ا ث ل ا ل و ا ل أ و ل ا د والحياه ي في قضية ا ص ة م ا ش ت بصحتك زي ما عم انت ل دي ل ولا ة بسيطة؟, بسيطة مسافة بسيطة لانه هتعيش م ئ ة س ن ة زي ما ذكرت لك ا ل آ ن م ئ ة س ن ة على خمسين أ ل ف س ن ة ما تساوي شيء تمتع بصحتك زي ما انت ع ا و د لكن ل ل أ س ف الشديد خلي بالك تبوك وتبوالدي ولد عضلات ولد بشيل حديد ولد مش عارف ايه وخد بحضرتك وربنا يكرمك كده بالعضلات كده تلاقي درعك ا د ه عمل بتعمللي فيه كده وخد بحضرتك تبص تلاقي ط ل ع ت ك ر ة من ايدك من هنا و ط ل ع ت ك ر ة ص ق ب ل كمان من ايدك من هنا و م ر ج ب ت ك من ورا ء ط ل ع ت كرتين و ا ح د ة شمال وحده ا ة يميل ي قالوا ايه العصب هذا والعضل هذا واخد ملع طهولك ع و لك يمين ن تلاقي ا ش م ج ح حضرتك محدش كده كده زي الطيارة واخد حضرتك محدش وتلاقي واخد ماش بارز ا ل ل ي ق د ا م ك ذ ا و بطنه مفيش و ت لا ق يوجد و ط و ي له وعريضه بعدين ومن ي اعطاك كل دي ن ذلك طيب دي كل وخد بالك ص ل ي يسوي ش ح كل دي ذلك ل سيدنا النبي ي ق و ل لك ي ؤ ت ى ب ا ل ر ج ل ل ا ي ن ا ل ع ظ ي م ي و م ا ل ق ي ا م ة رأي حاجة طقيلة ويؤتى ل لا لك وخضروا عاجة أغضلات أريد ي فتوة حاجة به يوم ا ل ق ي ا م ة فلا يزن في ميزان الله جناحه ة الدب... أسقل بعوضه ا ل م أسقل عند الله في ايه؟ يوم ا ل ق ي ا م ة من جبل احد ث ا ق ا بن مسعود حايدر رجله رجل ابن مسعود لما طبع النخل الصحابه ة ق ا ع يضحكوا عليه جد ل على عظمه يا عمت مرتكولش ولاه ي وخد ب ا ل حضرتك فالنبي شافهم ب يضحكوا على لقب ماتضحكون من ث ا ق ا بن مسعود والذي بعثني بالحق نبيا انها لا ت ز ن في ميزان الله يوم ا ل ق ي ا م ة جبل احد ا ذ ا ا ل ق ض ي ة مش ق ض ي ة تخنو طول وعرض وطاق لكن القضيه مكنتك ا عند ربك سبحانه وتعالى س ل ط ا رسول الله وكذا ربنا لما وصف المنافقين ممكن أنا دي قبل كده. قلت لك درس ي د قبل ك د ه قلت ا ل م ن ا ف ق ي ن ربنا وصفهم إ ذ ا ر أ ي ت ه م تعجبك اجسامهم أخذ حضر حاجة لك الله بقول الله الله كده يعني ما شاء الله. تشوفوا كده بسم、الله. ما شاء تشوفوا شاء قوة وخد بالك وخصصه يتشاهدون ل يبقى ماشي كده ويطلع بقى يجي طلع على الحبل ن بتاع الحلبه د ه و بتاع المصارعه ع ي ط ل ع ا ل حبل ب ت المصارعه ع ا ويصعد ويوزع بصوته ب وينادي ت ه بالراحة بالراحة, بالراحة دا كل ستاكله دودة دودة دودة بحضولك ر و بحضولك ح أخذ م ل أعطاك الكلام ب الطريقة؟ ح ص و ط ت طويل مشوار طويل الله الذي خلقكم من تراب ثم من ن ط ف ة ثم من ع ا ل ق ة ثم من م ض غ ة مخلقه وغير مخلقه ة حضرتك د انتو كلكم كنا مشكوره ما كنتوش في الجنه كنتو في الجنه كلكم كلنا كنا في الجنه من يوم ما كنا لطفه في ظهر ابن ادم صحيح انا مش صحيح صح. كلنا كنا في الجنه ونزلنا الجنه بنسيان لحظه لحظه نتا ي د ن ا ادم كان من الشجر انتهت القضيه نزلنا كلنا في الجنه ت ر ج ع ثانى للجنه حترجع ثانى للجنه الجنه م ل ا ج ئ بطريق واحد اذا اخذت اي طرق تاني او جانج تاني طرق و د كان الشمس مكانك ا ن مكانك في ا ل ج ن ة وراجع ا ن ت ه ت ر ج ع ل ل ج ن ة ت ا ن ي ولا ستضل للطريق إذا ضلت الطريق دون ما انتش تراجع للجنة يبدو يسير ط ر ي ق ر ب ن ا ي ق ب ط ر ط ر ي ق ضل ر ل ق بطريق بطريق بطريق ب ط ر ق ب ك م عن ب ط ر ي ب ي ل ه س ر ي ق بطريق ر ي ق بطريق بطريق بطريق بطريق ب ي ق و ط ر ي ق بطريق بطريق بطريق بطريق بطريق بطريق بطريق بطريق بطريق بطريق بطريق بطريق بطريق بطريق بطريق ب ر ي ق كانهم خشبون مسنده بمعنى تشوف الرجل كده وخدتهم مثلا تلاقي مثلا ع ف و اخونا أ ا ل ح ج أ ب و سام وابو ل أ زكريا أ ب و رتب ولا أ ي حد يزيد من الناس ت ب ص تلاقي جاعد كده في دلتا س كده, كده ويحكم بين الناس يحكم بين الناس طيب وبعدين ف ي ك و ن و ا يجي واحد طويل عريض يتكلم طرف من الاطراف يتكلم في ا ل آ خ ر قلولوا تتخيبه جوي احنا كنا فكرين كاترسل كلام أ ص ل ل ق ب حضرتك ايه لقد لاحظت ان تطلع كلمتين مزبوطين يا ابني حرام عليك الطول والعرض ما هي ا ل م ص ي ب ة كده ا اخواني ا ل م ص ي ب ة كده الانسان فينا اللي بيبذل طريق ربنا حتى قمت بين الناس بتحتقر قمت بين الناس بتحتقر اللي بيصير طريق ربنا سبحانه و ت ع ا ل ى ما بيلاقي مكانته أ م ا م الله لكن ا ل إ ن س ا ن ا ل ل ي ب يعرف ربنا بيعرف طريق ربنا ويحبه ن ربنا ب ربنا يقذف ا حبه في قلوب الخلق سيدنا أيوب عليه السلام سيدنا أيوب شوف كمتة شوف كمتة ده إنسان سيدنا سنة أيوب عليه أيوب قيمة قيمة لكي قيمة طويل وعريد يتكلم أيوب مرض مرضاً شديدا رواية أن مريض. وكان هذا مريض مرضا الجزاب شوف شوف بمرض تعرف جعلت تقول مريض مريض والجزام على أ ر ج ح ا ل أ ر ا ء أ والجزام ر و و ا ا ا ي ت ل هو جلد يمر ويضع تساقط الجلد ونظرك الدنيا أنه من المجزون فرارك من ونظرك فر فرارك المرض ذاكرا في في يقول يبقى يقع سيدنا يبقى الأسد الجلد حاجة. حاجة إلا قلبا ذاكرا. إلا لسانا ذاكرا أصمعت وقلبا صابرا شاكرا أخبر لكن شوفنا خيرنا ايوب ما في ص ح ة خالص ن ه ا ئ ي لكن لما كنت أ ذ ك ر ه ا في اجابه الدعاء أخبر لكن لما قال رب إ ن ي م ل سني الضر و أ ن ت ر ح م الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من, إيه؟ من ضر فاستجبنا لكن ما عندهش اي حاجه نايم في ا ل ف ر ج بتاعه م ا عنده غير لسان ويتكلم و ق ل ب ه ع م ان ينبض ي ة ويحضر خ لك لكن قال ايه ربي استجاب ت حركت ا لها س م ا العرض ت ل الله عز وجل、ماشي. لكن انت بجمالك وبطولك وبعرضك وبارتفاعك بعيد عن ربك ويخبرك ان تزيد عيال النهار ويخبرك ربنا ما ي س ت ج ب لك ولا ن ا ح ب فهمني اذا انه ما اوتيتم من شيء رقم واحد اليه رقم واحد ل ل ص ح ة م ش ي ي خ و ا ن رقم واحد ن ع م ة اليه نعمه ا ل ص ح ة و ا ل ص ح ة ي خ و ا ن هذه او ا ل ق و ة هذه ا ل ط ا ق ة و ا ل ط ا ق ة هذه ا ل ت ي أ ع ط ا ك إ ي ا ه ا هو الله سبحانه وتعالى أ ن ت ما تستطيع أ ن تحرك يدك إ ل ا ب إ ر ا د ة مين إ ر ا د ة الله عز وجل إذا إلا بإرادة إلا بالعضلات وبالعصاب وبالأعصاب وبالعروق ما الله بطاقة القوة كنت تتحرك تستطيع تحرك تستطيع و ا ل ط ا ق ة ا ل ذ ي اعطيك إ ي ا ه ا الله سبحانه وتعالى اذا كانت مصدر طاقتك وقوتك هو الله يجب أ ن تفتري ت ل على خ ل ق الله فهو م أنه ه تم هو الذي اعطاك هذه ا ل ق و ة والذي اعطاك هذه ا ل ط ا ق ة هو ق د ر على أ ن يمرضك ق د ر على أ ن ي ر ت ل ي ك ق د ر على أ ن يقتلك سبحانه وتعالى ويقتل فيك هذه ا ل ط ا ق ة وما أ و ت ي ت م من شيء س م ت ا ر ا ل ح ي ا ة ل ل د ن ي ا وزينتها ا ل و إ ن شاء الله يعني الحديث بقيه ولكن هذا هو مسؤول عنه ونحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ه ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ل ن نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا ل ح ن نحن نحن نحن نحن ن ل ن نحن نحن نحن نحن ك ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ل ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن